درس جهروه حاقدا بيسيء ولو الذي تجعل من الهيئين لو لو الأتباع الدباديج يدين الهيئ ثم لا يجدون معناه الهالين وليا وحو والله مصير وحو كالمي الله إلهي وضدي وشذي ويجي إنفسوش اللو قرجاله الله تضدي قد خلت أكثر من قبله ولنتجد هاليميس لسنة الله إله سنة تبديل بدل ثان الذي الله هو يكفها قبتي أيديهم قعود عنكم حق إنك قبتيه بلكين إذا قاضنتم عينا أي نوح بأيديهن وأيديكم قامه إن الله من بعد أن الله هم عن المسجد الحرامي، بس يذكر حرمته لها والهدية هدية ينوي يرجع كذا ذين، معقوفا حاله كح النبتهين، مهيك يرجع كذا ذين، أني بلغة ينوقاره محله ما يشوكح على الأولي بها لوجة وريح لها، والولاء الرجال والرجل داني كيري لهين، مؤمنون مؤمنون ايوهنساء انضمر مؤمنات والمؤمنات، والله مت على مهم يدنكم ايدان اجينا، أنت ضعهم لي الله أنت ضعهم سيدان ورجوك سنو اللهين. خوفا تصيبكم ايدنافسي تمنو خغودا معرطن عايب بغير علم من الله لا صلدناكم وجكد الالهي الله سبحانه وتعالى وان نمكي غالده اه مسيدك ايدين ديdey ان ادغشان حديينا مشن todbaatan halad oo inaad ku on oo laysa laga yaabo oo halka ebi idin ka gaadho idinkoon waxba ogeyn waan idin dirilahayoo la dagaalamay idin ee muuminiin farabadan oo duufa ah oo iimankooda qarinisa la jooga marka aad gaalada weerartaan tii kuwaas aad ku laga garan gaaley muslimiin gaalada la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 wis hadduku idin ka hor joogsaday xaliil masjidil haram masjide xurmadaha inaad gashaan wal hadiyadii no hor joogsaday mackuufan xalay ku xanibantahay meel damba ay ku xanibantahay maxay ka xanibta ayaabluqay inuu gaado hadigaasi meeluhu ma isku xalalo bilaa walawla rijjaalun rag hadaanu jiri lahayn mu'minuuna mu'minuuna أنت دعوهم لعله تدعوهم شيئا إذن أقول جوكسني إذن أقول الله إن جوكس هو الله ينويه وفتصيبكم إذن أصيبت منه حقو ذميرة عب غيد علم أجر الله أن إذنك هو كثر لجساني مركا إنا جدتكم ممنين الله مركا إيش في رحمتي رحمتي ثمن يشاء وغفر law tazaylu hadayn kasu'milahayen galadu mu'mininta ama mu'minintu galada kasu'milahayen la'adabnal ladina kuwan 'adabi lahayn kafaru galobay aw minhu yak kamid Kamida 'adab aliman wa qulul Allahu khuleyah wa hadda dadka weerarka farabadan ay iimaanka soo galaan oo kuwan galada laftooda qaybadan hadda kamidii ay iimaanka soo يا إيمانك هو ذا قرصنايا، أين بذكرنا؟ آمرك الدجال كم مثل حماها، وقت جالس هو كله، مثل أحد لجادين، قيب وين؟ أو كون كم ذهه؟ إنه إسلام كسوق عتام بالصور قالوا الله وحوله يهين، وحوله مثل حدا في الرحمه الرحمه دي, دي سبع يسابق مسلمان، لو تزيلوا هذا يكسر عمل هاي المؤمنين تجعلا. لاعذبنا وان عذابي لهين الذين كوي كفروا غلوبي امنوا يوكم اذاابا اليما او يدن لهين. لهين كان ان كودل عذاب كل عذابي له اذا كان دين فسيح الهي وي اكو واكو جيره درفت با وقت جعل الذين كوي ايلين كفروا على قوة حنا قضاءنا كتحسق <تصفيق> هذا نيني أي سلحي كسي سعدن والجميع الأول لازم كلمة التقوى كلمة دي تقوى لا إله الله بقوة كيسان وكانوا حين حق قوي مظن بها كلمة يقام مظن وأهل هاد دكت كادين كلمة في وكان الله الله وحده شيء شيء كل قاعلمك الله وحده يبل وحده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 الله يقول لازم يوكلات كلمته التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله يوحى كده يسميك قات كيتن كماعي نبيه مرنا كمبعين يجا نمدنا لا إله إلا الله دا. يجدت قوحي لا إله دا. قينو قينو دا دا أي الله هذا تتكذين يجا بابا وتعالى مرك سحابة وحلو مرك كوا سبحانه قالوا إسقاط قادين وهذا اللي جاهدين إن سحابة السيدة جن أيو فديل كلمة الرحمن الرحيم نبي وحيد هذين أن أنوج الرحمن من نقرني بسمك الله هم مقر مركو محمد الرسول الله له وحيد ورددات رسولته وأن خرائله هني مقر كرتيد محمد وأنا هيبو محمد بن عبد الله مرك الصحابة يصيد الجنان يقول اذ وقت وقثب هذا حس جعل الذين كوي أيالين كفروا قالوا بفي قلوبهم قلبيان قواد الحمية حنا حمية الجاهلية, الجاهلية حناقيسي أوها إن يربو تنو دد خذيل لا يحسسنه، فنزل الله قال وح كدة جي سكينة وح س الكيسة على رسوله رسوله على المُؤمنين، ويجو حنا حنا قنيا وكما تحس قاضن، واجزمهم، رسولك كل اجزمي كلمة التقوى كلمة يا عبسا، والله إلهي لله، وكانوا حنا يا رسولك يا مُؤمنين أو لؤه بها كلمةه، ونعيدنك الحين، وكان الله الله وحده هذي بكل شيء شيء ليركض عليه مكيوم بركة كلمة النبي حق ويهينوا العذراء كحين إننا جن عذينا وحقق إن شاء الله لغا صدق الله واره مي الرسول والرسول كيسا الرجاء رجدي باره بالحق حالا يفنتاه رجدهم حياهيد لتدخلون نواد جليسان المسجد الحرام المسجد كرمضان إن شاء الله الله تودون آمينين إيدكوا آمنا محلقين حالات حيرتين مضحك وحلقين رؤوسكم مضحينات حيرتين ومقصرين اد قابستين لا تخافون ان انكن عندنا بقينا يا ادريسال حرم حلقي حيرة حير شدنا ومركي دي لا تغو العمرة الى لوو حلالو داك نيكي دونان اوو خيران نيكي دونان اوو غابين فاعلم ان وخو اوغا ما لم تعلمو وحيدان اوغين مركي صلح قد قادن يسين الله وخدين اوغا وحيدان اوغين ان حرم كتجي دونتان faj'alahu hukay limu duuni dalika xaramka tagidiisa sukadeeda fadhx fadhxi qariiban du dowlad muhammad baa wuxuu ku riyooday inay xaramka tagayaan oo dawafayaan iyagoon cidna ka cabsaneyn markii inta la yimid xudeeybiye loo diiday inay galaan ruubir khadaab baa diya rasuulullaahi waxa saatiray ka warra haddii saahdan kood runta waa galeynaa waa marka marke xaramka deela dadka qaar oo way xirtaan qaar oo way gaabsadaan nabiga الله <سؤال> calayhi salaatu wa salaamu rahu al muhalliqina kaasi yar rasuulallahi wa al muqassirina rahimallahu al sadah godmad ku calay yu markay diiro wa al muqassirina markay ina ka fadli badan tahay xira shadu shaacaluuga mid kale haddii بس حرام كأكتيسة دد دد كأوحي راسدة أوصفنو كفوجابن وحي البكوفوجابن مركز حد كثكتنا وحد كي وقت يجي سجالن دبض ثباعه حيران مركان إن شاء الله هذا لقدره شك إن شاء الله هذا يعني وا الله الوا عروميه رسول الله ورسول كيسا الرؤيا يدي بالحق عليك داهنتاي اساغو مدينا جوو كو اركاي يوغو حرم كدوافاي ما هي لا تدخلن واادغليسال المسجد الحرام مسجد الله الله دو دونه اامنين laa takhaafuna idna idan ka baqayn faaali ma alla wuxuu yey maalanta calama wuxii aan u geeyo oo markii sulhiga aad qaadateen khayraadkaasi inuu idin dambayo iyo allooga faa jala wuxuu yey muddiin dalika caabada tagideeda sokadeeda fadh xafadi qadiimna loogu aqil dul farbadal furtay khaybar iyo dul farbadan ba lahelay إنتي النبض <سؤال> وشرت بعد ضد بعضنا إسلام كقصة بيرنوس هو الله الذي الله هو يرسله دل رسوله هو رسول كسبله تهانون هي حقلا دينه هي الحق هو الله أدرى اللي يهيره إنه كغالبيه له كتاب كاسي على الدين دينه أن كله دمانته بالله الله كفه لشهيد المرخات آهان الله محمدين وحقه أو رسوله الله مرخاته وجو فيل وين نبي الله كل ما دين تلجوسا جلا دقف كلائل أهل الله هو قال عضيسين مرك النبي الله محمد بمر مرخاته وجو فيل الله بمرخاته وجو فيل الله بمرخاته وجو فيل مركان الله هو يناركان وحول غري هو الذي الذي الله هو يرسله إلى رسوله ورسولك يسبيله دهانون لا دري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 Muhammadur Rasulullah, <Sielly> Muhammadun Muhammadun Rasulullah. <Sielly> Warasul Ali, veljienä kuin mägelimäiseen isähänä. Asidaan kuvaat aitajuja aluksivarijalla, osi puhu, että meillä on tämä. Rohma on haris, badan meillä on tämä. Tämä on kuin tämä. Tämä on kuin tämä. Tämä on kuin يبتغون عذل الفضل من الله أو دا بدن على كذلبي ورضا رعاشهاشوا. أوضاع هذا فراهة بدن مركض إنها سار سبأ يكون دعتنان. سيمهم علاماتو في وجودهم وجهك يقتل. وحوي سيم هذا سقفكم مركو حال داعسو ورديو. الروتي وجهي سو أفرفرن يسون عقدة ويحبق بين أفرن وهذا الكيس معايا هاي. وهذا البدن أن اللهين يكوس من أثره سجود, سجود و هاتكو أرك على مدى وجهك هذا وادقانتها يفتحها على مدى وجهك ما هتنبدو ده كمل كيس جودة ثامه على مدى الشيء غي معيل تاسي وفروح بقى لقيا بنتكوهها قالوا لك إنه أقصى تقصم يا صورة جل همرك ثامه شيء مدى اللجوء أرك وحويق قف كمر خطأ عيسية يصير دقن جوه الله وحده سبحانه محمد رسول الله سيدنا الأول بشيء أفرج أربعة النبي جمع إيش اللغوش يعني وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله أفرج أربعة رسول ما لحيك تيكون حقتنا وحي هذا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم سورة الأحزاب تيكون حقتنا وحي هذا وحي كقلوا بما نزل على محمد يكقلوا تنوات بركوا كينه ندي لفظ جاء محمد تقول له محمد عليه الصلاة والسلام مجا أحمد وحقر يمتشلو يساق لكن لفظ محمد shan iyo toban ba qureysa barkay taariikhdi iyo falii iyo jin arag iyo dadkii ee qalbigoodu ficnaa oo dhan markaa isku raaceen sanadkan soo socdo inuu dhalaan doono inuu maxamed Ilaahay nabi aha ya shan iyo toban si أولى عبد مطالب با أول قلاي ومج عن محمد أبو حييه هو يدينا أفرسنا مرك وشريء بيد ما تاي أبو طالب با قاده لبيه ثمرة مرك وشورو دنتاي عبد مطالب با أبو طالب بقول مرك تاي محمد هو سنا هدي معناه الله شايعني أحمد أفعل تفصيل بالي الحق <تصفيق> فضل شرفت بناء محمدنا اسم مفعول بلده كيف شرفته بدنا نبينه محمد محمد رسول الله ورسول الله والذين كون معه إسمعيسى صحابة أه أشهد أقواء أتقوي على الكفار قالوا أودب المهيأ قالوا فرحماه وإنا حريص بدنا بينهم يجد نحنا تراهم بعض أرك فكعني يجو فكعسم سجد سجود ولا تراهم فكع عن سجدة يو هذه يشيران أرك يبتغون وحي الله يفضلا فضل من الله يورد فضل جاء وحاسب رزقي علي دونيا يا راد اهاشو سيمهم علامه اد كو غريت في وجوههم وجيالكودي كتاله سمتقودا يا حبك ادقميا ياد كغران من اثر سجود سجودات كذا ذلك صفاتهم ليسوا جدن ركع ينوا داعا بدن يهن مثلهم صفاتوده وي في التوراته التورات في kizir ember oo kala أخرج aqraga bihiyi shadahu mataantisa aan asoladiisa ilaahde oo faazaru u hoogeeyay laanti kaliga soo baxday hoogeeyay oo fa saqlada ilaanti adkaatay oo fa thawaa u istaagey ala suuqii dudunkiisu isku taagey yucibu yaab gelin alla subhanahu وتعالى ta'ala wuhu la yahay sifadoodu inaysaajidino fadli oo ay raadinayaan qiimo badan yihiin tooret be ku talee injil waxay ku talee waxa lagu misaaliyo injil geed bal ah oo sida u baxay waa nabiga geedka balke waa nabiga oguguna salka waxa ka soo bixiyila 12 geed oo sida uga gara bixiy waxa saxaabadii markaa nabigu waa geedka markay ka baxaan wax marka sifadoodu injil oo waxay geed soo oo ka oo nabi oo Muhammad ay بركاسه تلا بكسقاده وين ذلك دع دفع ره بدن يسجود دا يركوع راسي مثالهم صفرادو يوفي تورات في تورات ومثالهم صفرادو في الجيل الجيل وصفاء كذر بروي وقلب بلق أخرج بحيشده هو أصله ديسة جنتك وحكبها أصله ليدا أو في أزره جت كي حوجين كي أو في على شوكلو دقيس وسكت علي نبغى نصير kasto yucjubu sura beereleyda yaab gelinaya kuna galadigu yaab gelinaya muxuu allah sida nabiga ugu xoojiyey liyaqida inuu ku cadageliyo bihimyaga al-kufara galata wa'adallahu allah wuxuu u balan qaaday alladiina ka fi aamano mu'minoobay wa'amalu amala salihati amalu waa inuna bidciy shirk midna lahayn in alla darti loola jeedo shirku buu ka nabad galay waa inuu dariiqada nabi ka waafaqsanyahay bidcu ka nabad gal markaa soo gasho ka dhimi waa ay kudo waxan xooluhu cunayna baa kasoo baxa qaaday amal ومنهم منهم صحابة كمذا مغفرة الدم بالله يو أجر الأجر عديم سورة الحجرات وسورة أفرسان إِسْتَجَالَات ترتيب القرآن ككريم كه آية لها دون واتبان يسدين سورة بلا خلاف سورة مدينة كل سودة أدب تعذيب يلقو بالله سورة أدبين صحابة الأدبين يحبك النبي أولادك ملاهاي يا أيها الذين آمنوا كم من أنت لا تقدموها كهر البعنا بين يد الله ألهرتيه ورسوله وتقول لها ألا كبّق إن الله لسميعك مغلويا علي من أقو يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوها كريالينا أصواتكم عتكين فوق صوت النبي النبي عتك سكسرها ولا تجهروها هكلا جهرين الله نبي بالقول هذا ومحمده هنيه وهاكنا ke jaharib baadakum qarkin la jaharidiiso kale libaqdii qalko idinka habalaw isidaada antah badal le alla tahbada الله ayna u burburin amaalukun amaliyaalkiin waantum idinku la tashcuruna idaano gay amalkiinu inu burbadeedan ka wareeyin alla wax le muuminiintiyo aliya rasuulka waxa iyagu ka warshuga waxa ay sharciyeeyaan war la ka baqay muuminiintii codkiinu codka nabiga yuuna kasareyn maxamedow ebelow sida a'rabtu ay nafga leeyhiin korow qaadina wakudhalika sida soo kala markaa quraan la aqriyo ama nabiga lagu saleeyo in kor codka loo qaado lama rab wa in aad hoos kor loo qaado lama hoos baa لسن يقول واج، بركة سيداه يلين سيداه دي دونك سكرنا واقطان، نبيجها أقولنا يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا نبي الله سيداه دها، هبلوها ده هنا، هدا سيداه يشان عمل كنيه بربورين، نليرة ثابت بن قيس بن الشماس يا عدوينا، من العقل بدنا نوها عدوين، بركة عيدني سيدك تيبوري، أنا قدي عمل كييو بربورين، الألنا بنا isagu aad u walbaharsan nabiga waay warka ugu caaybuul waa la raadiyo waxa la gurigiisu fadhiyaayo wuxuu dii ahlu naar baana marka asiru ruu ay ruu janne u yare ruu ay ahlu janne marka khadiib u ah u marka waa sidaasoo saaxiibagaa sidaas aa soo martaa waxaan ka wadnaa quraanka marka laan kor codkaha kor ka marin saliga nabiga iyo wariiga marka lagu jiro codka kor ka ka hormarin waxa way wax walba si daganana dadka marka walaalaha Allah sheekaysanayso hadaan cod dheer loo baahnaayn sidana oo ka daa cod dheer loo baahnaayo aadanka iyo mar hadaan loo baahnaay dadka si dagan qol sheekaysan lagu yaa yu alladina dadka muuminiinta ah la tuqaddibuha khor dacina bayre yedeelilaa wa rasuulii aliy rasuul kordooda koornu ino waxayna iyagu sharci ka dagin ha sharciyeenina ha korducinoo idinku ka kootaninaa waxno soo dajiyaha dahina wa taqullahu wa lakum baqo sharci ku dhaqma inallaah lasami'ukum maglawi fowga sawti nabiga nabugo codkiisa kor ha uga qaadin waa adab kale walaa tajhari wa kula jariin lahu nabiga bil qawl hadalka oo cod dheer ha kula hadlina ka jari baadakum qarkin sidii kula jaro al ba'd qarka kale anta habida laa tahbida yeyna burburin amalukum amaliyaalkiin wa antum ninku laa tashcuruna aydan ogeyn ilaa qofku markuu mamayahay oo codka kor u qaado inuu codkan kor u qaadayo inuu amalki ka burbun kama warahay warsaha yeliina lay adab ta salaayna inagoon wanaataasoo kale ku dhaqana in alladiina kuwa yagudoon hoosoodiga aswaatood codkooda الله rasuulillaah rasuulalla akasi ulaiha kuwaasi alladiina ku imtahan allah allu ku dhalaaliyay qulubahum qalbiylkooda li taqwa taqwa ku dhala imtixaan ku wa dhalaalin يوأجر أجر عظيم أوين إن الذين ينادونك هكذا نواظمين وراء الحجرات قل الكبيرة هد وضاد أكثرهم بدك الله يعقلون وحقرن مايا الله سبحانه وتعالى وفي ليها كوا عتق وضاس كو ونقة مركينا بجلد شوغا وأكو أقل بجودة إلا كوشيل أيه كدة wuxuu ka dhigay dhigoodo kaloo ka dhigay taqwa dibu qalbigooda galiyeen dambillaaf Meille allah wuxuu leeyahay ajri weyn intu leeyahay marku wuxuu allah wax weyn yidi intu leeyahay kuwintay guriga dabadiisa istaagaa ku ma haya waxa waye aqraba noo habsi niman ka sa ya muhammad no soo bax ya muhammad marka inay ka warsugaan bay ahaydo haday inay كواس ودنيه وحبك جريني إنه عقل <تصفيق> لا وياه ودين لا يويا كواس. بركة مش هوا حتى كجرينيش النبي قاسان أول بشيء جني. لا محمد باساجي. محمد خصليه لا ما تهكر. الله محمد رسول الله خير خلق لا لا مصلي صلي كوريسي. بركات ماجعيس شيرش. الله وحوله إن الذين كويا قضونه الصليقة. أصواتهم صوت يالكوا. عند رسول الله رسول الأكسيس. ولايك كواس الذي نكوي امتحن الله الا و كشيله و كدلاليه قلوبهم مقبل يالكود لتوا الله كعبسي لو محوسون هذا كوا مقفره تندم داف يواجه العليمين ان الذين كوينا دون ككاغر من لا ولو صبروه هذا صبر الله حتى تخرج إليهم إلى عدوس صوب حضه لكان خير اللهم خير بونقل لهم هدي إنت على عدوس صوب حيسو مركي الله ولو أنهم يجوز صبروه هذا إسكاس صبر حتى تخرج إليهم إلى عدوس صوب حضه لكان الصبر الله خير اللهم كيوم خيره والله أعلم الغفور كن آفوه وتعالى ole